بسم الله الرحمن الرحيم كان I'm وَغَاوَرُوا فِي وَادِ ذِي الْقَنَاةِ يَعْلَمُونَ هذا يوم عظيم اَرَأَيْتَ اَن سَاوَى يَا أَنفَسَ لَا تعبد الشيطان Nee. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غيا ونحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثير كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن Oh, mm -hmm.